قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمين صوروني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء إن فياخذكم عذاب قريب. فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء الصالح والذين آمنوا معه برحمه مننا. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه مننا. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيم فَلَمَّا لَأِجْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْنَا كَلَهُمْ وَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْنَا إِنَّا إِلَى قَوْمٍ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 تعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.